وَقَدْ ضَرَبْكَ أَن لَّا تع... كالكبار أحدهما أو كلاهما فلا تكون لهما I love Love, feel, Waqanaşşaytanu lirabbi kafura Waqanaşşaytanu Wala qadqa <tos>